السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الكربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على اله وصحبه حاجزين مراتب التكريم اما بعد فهذا الدرس التاسع والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمد في سنته الثانية 31 بعد الاربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنجورة في علامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الدرس الرابع والعشرون في شرح الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين في علامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى يدخل جنة أو ينجو من النار أحد بعمله كذلك ولا قبله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال كم انواع الشفاعه وما اعظمها جواب أعظم الشفاعه العظمى في موقف القيامه في ان ياتي الله من نص القضاء عباده وهي خاصه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل كما قال تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الملقب وقال المقام واشتد القلق والجمع العرق ايتمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقولوا له يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها كما جاء مفصل في الصحيحين وغيرهما الثالثة الشفاعة في استفتاح باب الجنة وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم امته الثالثة الشفاعة في أقوام قد امر بهم إلى النار أن لا يدخلوها الرابعة في من دخلها من هذا التوحيد أن يخرج منها فيخرجون قد اتحشوا وصاروا فحما ويطرحون في, في نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في, في حميد السيف الخامسه الشفاعه في رفع درجات ابواب من اهل الجنه وهذه الثلاث ليست خاصه نبينا محمد ليست خاصه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا خاصة خاصه نبينا ولا نبي نبينا بدون الله واحد مع النسخة أي نسخة لما؟ هذه نبهنا أن النسخة هذه وإن اعتمد فيها ناشرها على نسختين خضريتين، لكنه خالف الأقوى لماذا؟ لأن المصنف طبعه بحياته وكان يصحح تجارب الطباعة كما ذكر لي. بعض تلاميذه كان ربما قدم وأخر وغير في النسخة التي أعدت للطباعة فالنسخة المعتمدة من هذا الكتاب هي النسخة التي نشرت في حياته ضمن مجموح طبعه الملك سعود من عبد العزيز رحمه الله تعالى فمن وجد هذه النسخة وهي نسخة قديمة فيها خمسة مصنفات تقريبا للمصنف هذه أولى من هذه النسخة لأنها هي التي ارتضاها المصنف وصحح تجاربها في حال حياته وأقرأها تلاميذه على تلك النسخة فهي المعتمدة وهذه الآبدة وقعت في بعض الكتب التي نشرت بأخر من مصنفات الشيخ بن سعدي أيضا فصاروا يعتمدون على نسخ خطية متقدمة ويكون الشيخ قد أم أجرى قلمه بالتصحيح في أثناء طباعتها فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته نام وهذه الثلاث ليست خاصه خاصه نبينا خاصة بنبينا محمد بنبينا ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الانبياء والملائكه والاولياء والافراط يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار اقوام بدون شفاعه لا يحصيهم إلا الله فيدخلون الجنه السادسه الشفاعه في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه حاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره ولا تزال جهنم يلقى بها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه في ذوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك ويبقعة الجنة فضل فضل عمن فضل عمن دخل دخلها شير شاء ودنا من الكتاب لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف ما يتعلق من الايمان بالشفاعه لانها من افراد المسائل المتعلقه باليوم الاخر اورد سؤالا تابعا لما مضى فقال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها واتى رحمه الله تعالى على ذكر جملة منها والمصنفون بهذا الباب مختلفون في عدها بحسب الوالد في الباب فقد بلغها بعضهم بضعة عشر نوعا فهي أنواع كثيرة من أشهرها عند أهل السنة ما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره وفي عد بعضه بحث ونظر يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى فمن جملة المعدودات هنا أعظمها وهي الشفاعة العظمى في موقف القيامة وهي إتيان الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد وهذه الشفاعة خاصة من صلى الله عليه وسلم فإنه اذا طال بالناس الموقف واشتد عليهم الكرب وعظمت عليهم بهم الحال التمسوا اصل القضاء من الله سبحانه وتعالى بشفاعه الانبياء فياتون ادم ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يقول نفسي نفسي اي انا مشغول بها الى ان ينتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيشفع على الوجه المتقدم ذكره في الجواب السابق من سجوده بين يدي ربه وحمده بأنواع من المحامد ثم يفصل الله عز وجل القضاء بين الخلق وهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى لشدة كربها فإن الموقف يوم القيامة عظيم وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشفع فيها سواه بل نبياه جميعا يتراجعون تلك الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه في فصل القضاء بين العباد فهو ينتمس ربه من ربه سائلا إياه أن يفصل بين الخلق في ذلك الموقف وأن تفرج لهم من كربة الموقف فيفصل الله عز وجل في القضاء بينهم ثم ذكر الشفاعة الثانية فقال الشفاعة في استتاح باب الجنة فيجبع صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة ويستأذن في ذلك وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من أمم أمته كما تبت ذلك في الصحيح فتبت كونه صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة عند مسلم من حديث أنس وأما دخول أمته أولى الأمم فتابت في أحاديثا الصحيحين وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث ابي هريره نحن الآخرون السابقون أي نحن آخر الأمم وجودا وأسبقها إلى الجنة ولوجا ثم ذكر الشفاعة الثالثة وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وهذا النوع من الشفاعة ذكره جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس النتيمية الحفيد وخالفه تلميذه ابن القيم فذكر في حادي الأرواح أن هذا النوع ليس في الأدلة ما يدل عليه والحق معه فإنه ليس في الأدلة ما يدل على وجود الشفاعة في أقوام قد أمر بهم الى النار لا يدخلوها لأن الشفاعة لا تكون إلا متى تكلمنا المدينة ما تكلمنا عندكم عنها الشفاعة لا تكون الا بعد المرور على الصراط الشفاعة لا تكون الا بعد المرور على الصراط فيلقى في جهنم من يلقى ثم بعد ذلك تكون الشفاعة ففي الصحيحين من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرور الناس على الصراط فعددهم حتى قال ثم الذين يدونهم ثم تحل الشفاعه فيشبعون والقبض لمسلم فقوله ثم تحل الشفاعه يعني يؤذن بالشفاعه الادن بالشفاعه لا يكون الا بعد المرور على الصراط والمرور على الصراط يكون في عصاه الموحدين من تاخذه كناليبه جهنم فيكون من جثاها فيشبع له حين ذلك وحديث جابر بلغ وسلف مفسر لذلك الموقع وأما ما في الصحيح من دعاء الأنبياء عند مرور عسكرات اللهم سلم سلم فهذا ليس بشفاء وإنما هو دعاء بالتخفيف ثم ذكر الشفاعة الواسعة وهي الشفاعة في من دخلها أي في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها فيخرجون قد امتُحشوا أي تغيروا فصاروا فحما ويطرفحون في نهر الحياء أو نهر الحياء بالهمس كلاهما في الصحيح فينبتون كما تنبت الحدة يعني البذرة في حميل السيل يعني في الجانب الذي يحمله السيل وهذه الشفاعة ثابتة باحاديث كثيرة فيشفع النبيون والملائكه والمؤمنون في عصاة الموحدين ليقرجوهم من النار بعد سقوطهم من الصراط فيها ثم ذكر الشفاعة الخامسة فقال الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة أي في نات دخلوا الجنة يشفع لهم أن ترفع درجتهم فيها وهذا النوع ليس في الأدلة ما يدل على التصريح به ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث ليست خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ويعني بالثلاث الثالثه والرابعه والخامسه اما الاولى والثانيه فانهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وما بعدها وهي المرتبه الثالثه والرابعه والخامسه فمعه شركاء من الانبياء والمؤمنين والملائكه والاولياء والاقراط وتقدم أن الشفاعة الثالثة والخامسة ليس في ما يدل عليها صراحة ومعنى قوله والأطراط يشفعون يعني الأطفال الذين يموتون صغارا سموا أطراطا لأنهم يتقدمون اباءهم ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم الله لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة وهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته وقع التصريح بأن إخراجهم يكون بشفاعته ففي الصحيحين واللفظ للبخاري في حديث أبي سعيد القدري الطويل الشفاعه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي واللفظ للبخاري هذا جواب المسألة التي سألتكم عنها هل الله يشفع أم لا يشفع والجواب يشفع لما يشفع يشفع هذه كل المسألة هذه كل الذين صنفوا في الشفاعة لم يذكروها شفاعة الله فإنقي كيف يشفع الله عند من جواب عند نفسه وهل تعلمون لذلك نظيرا في الشرع فالجواب نعم قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بك منك فهو يستعيد بالله من الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا أقصي تناء عليك كما أثنيت على نفسي فثناء الله على الله واقع فكذلك شفاعة الله عند نفسه واقعة فيشفع الله عز وجل عند نفسه فيخرج من النار اقواما واضح المساله واضحه غير واضحه ثم ذكر النوع السادس من انواع الشفاعه فقال الشفاعه في تخفيف عذاب بعض الكفار وهذه خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه ابي طالب كما في مسلم وغيره كما في الصحيحين فهي في عند مسلم وعند كذلك البخاري لكن الحديث في مسلم اكثر وابين لفظا وهذه الشفاعه شفاعه خاصه لان الكافر ممن حضرت الشفاعه له كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعه الشافعين وشفاعه الشافعين لا تنفع الكافرين في ايه اخرى بهذا المعنى لكن هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف أنه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك كما ثبت ذلك في الصحيحين ومعنى قط قط بالسكون والتنوين بالكسر قط قط يعني كفى كفى أو حسبي حسبي ثم يبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيح فالنار لا تزال تطلب حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض يعني ينجمع بعضها إلى بعض وتقول حسب حسب وأما الجنة فيبقى فيها فضل يعني زيادة عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة ووقع في البخاري قلب في هذا الحديث فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار فهذا غلط من أبرواه الصحيح أن الخلق الذي ينشأ يجعله الله عز وجل للجنة ثم قال المصنف وذلك من النصوص ما لا يبصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة ولمحدث اليمن العلامة مقبل ابن هاد الوادعي أسفغ الله عليه الشعابي بالرحمة كتاب جامع ذكر فيه أحاديث الشفاعة اسمه كتاب الشفاعة هو أجمع الكتب التي احتوت أحاديث الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليكم سؤال عن يدخل الجنه أو من من النار احد بعمله جواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طارق وسدده وعلم أنه لينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنه قالوا لا أنا إلا لاه برحمة منه وفضل وفي رواية سجل وقال هو ابن شهود فإن يدخل الجنة أحدا فإن لن يدخل, يدخل, يدخل, يدخل, يدخل, يدخل الجنة أحدا لن يدخل الجنة أحدا عمله أولئك لن يدخل الجنة أحدا عمله يدخل برده غير ذلك. السلام عليكم. فان لم يكن دخيل الجنه احد عمل ولا انت رسول الله قال ولا انا الا من تغمده ربه رحمه وان انه احد عمل لله يتقى وينقل ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر بمتعلقات اليوم الاخر فقال هل يدخل الجنه او ينجو من النار احد بعمله أي بسبب عمله ثم أجاب عنه بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا من أحسن الأجوبة فإن من قواعد الأجوبة كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات الاكتفاء بخطاب الشرع إذا كان مغنيا وافيا بمقصود المستفتي فهذا السؤال وقع الجواب عنه نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو قدر أن إنسانا سئل عن ماء البحر أهو طهور فاكمل الأجوبة أن يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته اتباعا للخطاب النبوي ونظر ذلك ما وقع من المصنف رحمه الله تعالى فأجاب بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالبوا والستدوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل اي ولا انا انجو من ذلك الا ان يتغمدني الله يعني يشملني الله سبحانه وتعالى برحمه منه وفضل وهذا الحديث فيه من الدلالات اللفظيه المهمه الاعلام بان ما ورد من الأدلة وفيه منكم أو فيكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في الخطاب بهذا في الحديث المصرف لأنه لو لم يكن مندرجا لما قالوا ولا أنت يا رسول الله فلو كان منفصلا عنهم بائنا منهم لما سألوه ذلك السؤال ولكن لما علموه منه صلى الله منهم صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أنت قال ولا أنا فما وجدت الخطاب الشرح فيه منكم أو فيكم ولنحو ذلك فأعلم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك ومنه حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يسمى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فهذا يدل على امتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم من وين وجدت دلالة؟ لأن قال لن تروا ربكم فيكون هو صلى الله عليه وسلم مندرج في هذا الخطاب لحديث أبي هريرة هنا الذي ذكره المصنف الدال, الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في جملتهم نعم بسم الله سؤال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الجواب لا منافاه بينهما بحمد الله فان الباء المثبته في الايه هي باء السببيه لان الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنه لا يحصل يحصن بها إذ المسبب وجوده بوجود سببه والمنفي في الحديث هو باغ الثمنية فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يحفظ أحد عندكم نفسيا إذ المسبب وجوده بوجود وجود سببه أحد بعدها عندكم إيش والمنفي ذلك النسخة الثانية التي هي نسخة تلميذة فيها زيادة التي أثبتت في الهامش في الحاشية لكن عدل عنها المصنف فأسقطها في شروط الكتاب نعم فإن العبد لو عمر ما الدنيا وهو المنفي والمنفي في الحديث في الحديث والمنفي في الحديث فإن ويقوم كل ليل ويزترم المعاصي كلها لم يقابل كل عمل من عشر معشار أصغره عن الله أصغره عن الله عليهم الضائرة والباضرة فكيف تكون كما لدخول الجنة ربي اغفر وارحم وأمين تخير الرائمين ختم المصنف رحمه الله تعالى السؤالات المتعلقة السؤالات المتعلقة باليوم الآخر بهذا السؤال اللاحق بما سبق فقال من جمع بين هذا الحديث يعني المتقدم وبين قوله تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فإن الناظر يتوهم وجود اختلاف وتنازع بين الدليلين فالحديث الأول أن دخول الجنة لا يكون بسبب الأعمال وإنما برحمة الرب سبحانه وتعالى وفي الآية ما يوهم عند بعض الناظرين ما يتوهم منهم عند بعض الناظرين أن دخول الجنة يكون بالعمل فهي سبب له وأجاب المصنف عن ذلك بقوله لا منافات بينهما بحمد الله فإن الباء المثبت في الآية يباع السببيه لان الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنه لا يحصل الا بها اذ المسبب وجوده بوجود سببه لكن تلك الاسباب لا تستقل بنفسها في حصول المسبب بل هي تحت مشيئه الله عز وجل ومشيئه الله عز وجل تقترض ان دخول الجنه لا يكون فقط بسبب العمل بسبب العمل ورحمه الله سبحانه وتعالى فوجود السبب لا يلزم منه وجود المسبب فربما تعاطى الانسان سببا ولكن الله سبحانه وتعالى يسلب ذلك السبب سببيته وتاثيره كمن يقدر انه ياكل دواء ثم لا ينفع هذا الدواء معه مع انه ينفع مع غيره فيكون سببا لكن لم ينتج عنه تسبيبه وهو اثره وغايته فيكون العمل سبب لدخول الجنه لكنه لا يستقل بذلك بل مقترن برحمه الله سبحانه وتعالى والمنفي في الحديث هي باء الثمنيه وتسمى باء الثمن وهذه التسميه هي تسميه الفقهاء ولا توجد عند النحاه ونص الهيوم في المصباح المنير على اختصاص الفقهاء بها وهي من إفاداته وكتاب المصباح المنير فيه جمل من ضناء من ضلائن الإفادات وذخائر المعلومات وهو من أحسن المصنفات اللغوية التي ينبغي أن يقرأها الطالب استماعي على جملة من الفوائد النادره ومن جملتها هذا المحل فإن النحات يسمونها ذاء العوضي والمقابلة يسمونها باء العوض والمقابلة فالمنفي في الحديث هو كون الأعمال تكون كون الجنة تكون ثمنا وعوضا عن الأعمال فالعبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل يتنى المعاصي لم يقابل كل, عمل المقابل كل عمله عشر معشار اصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون؟ ثمنا لدخول الجنة فمقابلة نعم الله عز وجل غير ممكنة لقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلما أخبر العبد بأنه لا يحصيها علم أن مقابلتها بالشكر الكامل متعذره ولكن العبد يجتهد قدر وسعه في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وبهذا يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الخامس من أركان الإيمان ويزدلف في الجملة المقبلة ما يتعلق بالركن السادس وهو الإيمان بالقدر وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بالله